ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء بقدر ف أ س ك ن ا ه في ا ل أ ر ض و إ ن ا على ذهاب به لقادرون ف أ ن ش أ ن ا لكم به جنات من نخيل و أ ع ن ا ب لكم فيها فواكه ك ث ي ر ة ومنها ت أ ك ل و ن وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين و إ ن لكم في ا ل أ ن ع ا م لعبره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 قال رب انصرني بما كذبون ف أ و ح ي ن ا إ ل ي ه أ ن اصنع الفلك ب أ ع ي ن ن ا ووحينا فاذا جاء أ م ر ن ا وفار ت ا ل ن و ر فاسلك فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول منهم إ ل ا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون ف إ ذ ا استويت أ ن ت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أ ن ز ل ن ي منزلا مباركا و أ ن ت خير المنزلين ان في ذلك ل آ ي ا ت و إ ن كنا لمبتلين ثم ا ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا آ خ ر ي ن ف أ ر س ل ن ا فيهم رسولا منهم أ ن ع ب د ا ل ل ه ما لكم من إ ل ه غيره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 أ َ ي َ ع د ُ ك ُ م ُ أ َ ن َّ ك ُ م ُ إ ِ ذ َ ا متم ُُِ وكنتم َُُُ ترابا َُ وعظاما ً أ َ ن َّ ك ُ م ُ مخرجون َُ هيهات َ هيهات َ لما َِ توعدون َُ إ ِ ن ْ هي َِ إ ِ ل َّ ا حياتنا َ الدنيا ُّ نموت َُ ونحيا ََ وما ََ نحن َُ بمبعوثين ََِ إ ِ ن ْ هو َُ إ ِ ل َّ ا رجل ٌَ افترى على ََ الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 واجعلنا بني مريم وامه آ ي ه واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم و َ أ َ ن َّ هذه َِِ أ ُ م َّ ت ُ ك ُ م ُ أ ُ م َّ ه واحده ََِ ة و َ أ َ ن َ ا ربكم َُُُّ فاتقون َََُّ فتقطعوا َََََّ م ْ ر َ ه ُ م بينهم ََُْ زبرا ًُُ كل ُُّ حزب ٍْ بما َِ لديهم َُِْ فرحون َ فذرهم َُْ في ِ غمرتهم َِِْ حتى ََّ حين ِ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 لقد و ع د ن ا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إ ل ه إ ذ ن لذهب كل إ ل ه بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فتعالى عما يشركون قل رب اما تريني ما يوعدون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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آ خ ر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إ ن ه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين